ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه وتركنا يوسف عدمتا ع ي ن ا تاكل وفل Show a them. Open、mm、it. -hmm. Mm -hmm. لفضيله <تصفيق> ا ل د ت ر محمد راتب ا ل ن ا ب ي